فهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أورآن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يحلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ أُنزِلَ مَاءٌ حَيٌّ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَتَ بِهِ الزَّرْعُ ثُمَّ أَخَذَتْ